أصلا أصلا وبدأ بالأصل الأول وهو معرفة العبد ربه وبين ذلك بما يدل على إثباته ومما يدل على رب جل وعلا وهو ما عنون له بقوله بما عرفت ربك يقول بآياته ومخلوقاته وهذه كلها تدل على وجود رب جل وعلا وذكر الأدلة من الكتاب ثم ذكر مسألة مهمة وهي أن الرب هو المعبود أن الرب هو المعبود هو المعبود ومعناه ان الرب قد يطلق ويراد به في الشرع بمعنى الاله معبود بمعنى الاله وذكر الدليل على ذلك هو قوله تعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم رب اذن مفعول به بمعنى انه قد وقعت له العباده ورب حنيني بمعنى المعبود ثم ذكر رحمه الله تعالى ان العباده التي امر الله تعالى بها انواع الاسلام والايمان والاحسان وعددا بعضا مما يدخل تحت الاسلام والايمان والاحسان كالدعاء والخوف والرجاء الى اخر كلامه من انواع العبادات التي امر الله بها اشاره الى تعريف العباده الشرعيه التي امر الله بها امرا ايجابا او استحباب وعرفنا ان هذا الحد صحيح وزاد عليه بعض الاصوليين من غير اضطراد عرفي ولا اغتضاء عقلي احترازا عن العادات العرفيه وكذلك الاحكام العقليه فليست من التعبد فيه بشيء البت لان العباده لا تثبت لا بالعرف ولا بالعقل وانما تثبت به بالشرع دليل الشرع كتابا او سنه او اجماعا وام القياس هذا لا تثبت به عباده من حيث الاصل وانما قد تثبت به بعض العبادات من حيث التفريع يعني في ضمن العبادات قد يقاس بعضه على بعض اما ابتداء عباده من باب القياس هذا لا وجود له البتة ولو قيل به او قال به احد يرد عليه بكون العبادات توقيفيه فلا تثبت بالقياس لان القياس اجتهاد واذا كان كذلك فدلت النصوص على ان الاصل المنع اذا اذا جعل شيئا مثبتا حينئذ يكون اجتهادا في مقابله النص وهو ما يسمى به فساد الاعتبار عند اهل الاصول الاجتهاد في مقابله النص هذا وجه ثم ذكر الدليل على ان العبادات كلها لله تعالى وقوله جل وعلا ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احد ثم ذكر القاعده العامه وهي ان من صرف شيئا من العبادات لغير الله تعالى فهو مشرك كافر والمصنف رحمه الله تعالى تدرج في اثبات الاحكام يعني اولا اثبت ان الرب هو المعبود ثم معبود لا بد من عبادته فما هي العبادات وبين ذلك بذكر انواع ثم ذكر حدا جامعا ثم بين قاعده ان العبادات كلها لله عز وجل ثم بين قاعده ثانيه باعتبار الشرك وهي ان من صرف منها شيئا لغير الله تعالى فهو مشرك كافر وذكر الدليل على على ذلك ثم شرع استطرادا في بيان الادله الداله على تلك العبادات لانه القاعده هنا انه لا يثبت عين عباده يعني خاصه الا بدليل خاص الا بدليل خاص حليدي لما ذكر الدعاء والخوف والرجاء والرغبة والتوكل الأخيري يأتي السؤال ما الأدلة الدل على أن هذه عبادات وأما قاعدة الصرف صرف العبادة لغيري welche علمها فهي الشرك وهذه لا يشترط في كل عبادة على جهة الخصوص أن يأتي دليل خاص بأن من صرف التوكل له جول الله تعالى فهو, فهو مشرك ومن صرف الرغبة له جول الله تعالى فهو مشرك هذا يحتاج إلى نصف عديدة جدا بمقابل كل عبادة أن يأتي نص ماذا ان من صرف هذا العبادة لغير الله تعالى فقد اشرك وهذا لا وجود له انما القران قواعد اصول عامه جامع كلمه هنيد دلت النصوص فلا تدعوا مع الله احد فلا تجعلوا لله اندادا لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا احد هنيد هذه كلها نصوص عامه تدل على ان من جعل شيئا لغير الله تعالى مما هو من خصائص الرب جل وعلا ربوبيه او الهيه فهو مشرك والعباده من خصائص الرب جل وعلا يكفي هذا ثم العباده من حيث هي اعتقادا او قولا او عملا كل واحده على جهه العين لدلها من دليل من دليل خاص قال رحمه الله تعالى وفي الحديث الدعاء ام الخل عباده والدليل قول تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخله اذان نصان يدلنا على ان الدعاء عباده وان من صرف الدعاء لغير الله تعالى فقد اشرك اشرك بالله تعالى الشرك الاكبر ولا تفصيل هنا فيه مثل هذه المقامات التي العبادات المحضه التي لا يعقل معناها خالصه لا يتصور فيها وجود الشرك الاصر انما دائما تكون ما دام قبيل الشرك الاكبر ولذلك نقول الدعاء بنوعيه دعاء العباده ودعاء المساله دعاء العباده لا تفصيل فيه وام دعاء المساله فيه فيه تفصيل لان قد يسال ويطلب غيره ولا يكون يكون مباحا في الاصل كالاستعانه في بعض احوالها وكذلك للصغاثه في بعض احوالها وبعض احوالها نبينه وهو الحي الحاضر فيما يقدر عليه الحي الحاضر فيما اقتنع هذا جاء لاستثناء بي الاصل فيه لباحه ثم وبيننا ذلك وجه الاستدلال في النص السابق ثم قال ودليل الخوف ودليل الخوف وانه عباده من العبادات القلبيه محل ماذا عباده قلبيه قلبيه بمعنى ان اصله في القلب وليس المراد انه لا اثر له في الظاهر وانما يكون اثره في القلب فقط لا كل عمل قلبي لا يعتبر شرعا الا اذا ظهر اثره على على الظاهر والا لا يعتبر وجوده بالتا قال وانه عباده من العبادات القلبيه نسبه الى القلب يعني محله ابتداء والتعظيم والاجلال والرغبه والرهبه والتوكل كل هذه محلها القلب لكن لابد لها من ماذا لابد لها من اثر اذا ظهر اثرها يريد قلنا هذا قد خاف الله تعالى الخوف الشرعي ام مجرد الفزع الذي لا يبنى عليه كف عن محرمات او امتثال الواجبات هذا وجوده وعدمه سواء لو قيل بانه يتصور عقلا انه يحصل له نوع من الذعر من الله تعالى لكن لا يبالي لا بفعل واجب ولا بتركي محرم ما من واجب الا ويتركه وما من محرم الا يرتكبه هذا خوفه وجوده عدمه لا يعتبر عباده قلبيه قال وانه عباده من العبادات القلبيه بل هو ركن العباده الاعظم ركن العباده الاعظم يعني كالمحبه والرجاء عباده قائمه على المحبه والرجاء والخوف ولا يستقيم اخلاص الدين لله الذي امر الله به عباده الا بهم لله إلا, الا به لو لم يخف الله عز وجل كيف يمتثل الواجبات وكيف يترك المحرمات فالدافع والذي يجعله يمتثل الواجبات ويترك المحرمات بجنب المحبه لله عز وجل ورجائي ما عند الله تعالى الخوف منه ولذلك اركان العباده ثلاثه المحبه والخوف والرجاء لا يتصور وجود عباده الا وهذه الثلاثه مستوفاه قال والخوف مصدر خافه خاف يخاف خوفا قال فزع ووجد الوجن هو الخوف والفزع هو الذعر هو هو الذعر فزع ووجد من باب فعله من باب فعله لكن الخوف يتعلق بـ المكروه والفزع بما فاجأ منه بالمكروه مطلقا بالمكروه مطلقا كل مكروه يتعلق به ماذا الخوف واما الفزع فبما فاجأ منه يعني ما جاء بغته حين يدي حصل ذعر يكون ماذا يكون فزعا يكون اذا هو نوع خوف لكن متى يحصل اذا حصل شيء مفاجئ حينئذ يكون ماذا يكون فزعا ففزع من في السماوات قال وهو انزعاج القلب بتوقع مكروه عاجل بتوقع مكروه عاجل والوجل من غير متعد والخوف من من متعد يعني اراد ان يفصل بين النوعين وان كان باعتبار ما يقوم بالقلب هو شيء واحد ولذلك هذه الأعمال التي هي الخوف والرهبة والرغبة الأخير هي ألفاظ متقاربة إن وجد بعضها السلزم الآخر وجد بعضها السلزم الآخر وإنما يحصل عند بعضهم تفريق بين هذه الألفاظ باعتبار ما شاع يعني عند أرباب السلوك من الصوفية ونحوهم وإلا من حيث الشرع جاء إطلاقوا اللغذ على ما هو عليه حين ذلك كلهم رجع إلى اللغة إذا لم يرد تفصيل في الشرع بين الوجل والخوف مثلاً نريد نقول الخوف والوجل والشفقه بمعنى واحد يشفقون يخافون نريد نقول هذه كلها بمعنى بمعنى واحد لماذا لان الشرع جاء بها ولم يفصل نريد نردها الى ماذا الى لسان العرب وكلها متقاربه بمعنى واحد اما ما يذكره بعض من يتكلم في السلوك ونحوي في هذا الباب للسلاح وليس باب الشرعيات قال وهو انزعاج القلب بتوقع مكروه عاجل والوجل من غير متعد والخوف من من متعد الوجل من غير متعد يعني فزع غير متعد والخوف من من شيء يتعدى وشيء يتعدى اما الشيء الذي لا يتعدى لا يسمى ماذا لا يسمى خوفا ففسر في المصباح الفزع بالخوف ما هو الفزع قال الخوف اذا هذا مرد الى لسان العرب واذا كان كذلك فكل ما يقال فيه متعد وغير متعد هذا الباب للصلاح لا من باب الشريات وفسر قول تعالى قال ان منكم وجيلون اي فزعون خائفون فزعون خائفون اكثر المفسرين يريدون هذه الالفاظ ب يعني يفسر بعضها ببعض قال هنا ماذا ان منكم وجيلون اي فزعون خائفون ولم يفرق بين ماذا بين الوجل وبين الفزع وبين الخوف بل كل به بمعنى بمعنى واحد قال ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين بعضهم فسر الخوف بانه توقع العقوبه على مجال الانفاس وقيل هرب القلب من حلول المكروه عند استشعاره ذكر ابن قيم في المدارج والهيبه هي قريبه من من الخوف خوف مقارب للتعظيم والاجلال واكثر ما يكون مع المحبه والمعرفه والاجلال تعظيم مقرون بالحب قال فلا تخافوهم اخافوني اول الايه انما ذلك الشيطان يخوف اوليائه يخوفكم باولياه يعظمهم في صدوركم ويوهمكم انهم ذو باس يعني ذو شده وقوه فنهاكم ان تخافوا اوليائه يعني اولياء الشيطان وكل كافر فهو ولي للشيطان قال انما ذلك الشيطان يخوف اول يعني يخوف المؤمنين بماذا باولياه وهم الكفار فيقع في نفوسهم شيء من الهيبه لهم فنهى الله عز وجل ان يقع في نفس المؤمن ان الكافر ذو باس شديد وقوه وان المؤمن انما هو الذي له المكنف في الدنيا والاخره قال الذين خوفكم اياهم اخافوني ها نها ثم امر فلا تخافوهم مطلقا وخافوني هذا امر والامر يقتضي الوجوب اذا الخوف واجب الخوف واجب عينين صيغه افعل تدل على على الوجوب ثم هل يفوت الايمان بفوات الخوف او لا بمجرد قول خافوني لا يدل لانه يدل على انه واجب بمعنى انه يتصور ان يوجد ايمان المسلم ايمانا شرعيا او ايمان المؤمن ايمانا شرعيا والخوف قد انتفى من قلبه لكن دفعا لهذا الوهم قال ان كنتم مؤمنين هينئ جاء الشرط فدل ذلك على ان قوله خافوني هو من قبيل الشرط وليس من قبيل الواجب لانه اذا كان من قبيل الواجب الواجب لا يستلزم عدمه عدم المهيه بمعنى انه قد تصح المهيه مع عند تخلف الواجب ولا نحكم على الواجب بكونه شرطا الا اذا دل دليل خاص اما مجرد صيغه افعل فلا تدل على ذلك اذا الواجب ليس كل واجب نكون شرطا صحيح ليس كل واجب نكون شرطا وكل شرط فهو واجب ونزياده واجب ونزياده والركن واجب ونزياده واجب ونزياده اذا اخص الثلاث الواجب ثم ياتي الشرط فهو خارج عن الماهيه ثم ياتي الركن هذا من حيث الترتيب او نقول لا صح الواجب هذا ابعد ثم ياتي الشرط ثم ياتي الركن الركن داخل في الماهيه داخل في الماهيه فتفوت الماهيه بفواته ثانيا ياتي الشرط خارجا عن الماهيه ويتفق مع الركن في ماذا في فوات الماهيه بفواته فهو في المرتبه الثانيه ثم ياتي الواجب ثم ياتي الواجب هنا قال خافوني اذا دل على الوجوب ان كنتم مؤمنين ها دل على انه شرط معنى ذلك ان من لم يخف لله تعالى فليس بمؤمن ينتفي عنه ماذا ينتفي عنه ها الايمان وعليه تجعل مثل هذه الاعمال داخله في مسمى الايمان فاذا قيل قول واعتقاد يعني عمل قلبي منه ما يزول الايمان بزواله ومن ذلك الخوف من الله تعالى فاذا لمخ بالله تعالى حينئذ ليس ليس بمؤمن كل ما دل النص على انه شرط حينئذ تجعله داخلا فيه في الجنس فتفسر الجنس بهذه الاعمال القلبيه التي دلت النصوص على انها ركن او انها شرط في في الايمان قال الذين اخوفكم اياه مخافوني في مخالفه امري وتوكلوا علي خافوني في مخالفه امري يعني لا تخالفوا امري لا تخالفوا امري لي خوفكم ايايا وتوكلوا علي فاني كافيكم ان كنتم مؤمنين جعله شرطا في صحه الايمان جعله شرطا في صحه الايمان بمعنى ان الايمان لا يصح شرعا اذا لم يكن في القلب المؤمن خوف من الله تعالى فكما انه اذا دعا غير الله او سال غير الله انتفى عنه الايمان فكذلك اذا خاف غير الله خوف السر خوف السر بمعنى ماذا ان يعتقد ان هذا الذي خافه ها بيده النفع والضر بيده النفع والضر في حين يخاف ماذا ان يوقع به ماذا الضرر او ان يسلبه شيئا من, من النفع اذا خافه بهذا الوجه يسمى خوف السر حين يكون قد اشرك شركا اكبر مخرجا له من من المله خوف السر مثل ماذا مثل ان يخاف ان يفعل به شيئا بسره في باطنه فان الخوف انواع منها ما هو موافق للفطره خوف طبيعي يخاف من من الموت مثلا يخاف من المرض خوف عاديه او يخاف من من الاسد مثلا هذا طبيعي هذا ملائم للطباع هذا لا نقول انه اشرك بالله لو خاف من اسد لا نقول انه اشرك بالله انه هذا امر طبيعي لكن المراد هنا ماذا خوف التاثير ان يؤثر فيه نفعا وضر بيده هو ينسبه اليه منها خوف السر فاذا خاف من غير الله فيما لا يقدر عليه الا الله فهو مشرك كافر يعني صرف العباده لغير الله تعالى اذا الخوف عباده قلبيه صرفها لغير الله تعالى شرك اكبر شرك اكبر اولا ما دليل على انه عباده خافوني جاء الامر به ما الدليل على انه شرط صحه الايمان ان كنتم مؤمنين ما الدليل على ان صرفه لغير الله تعالى شرك اكبر فلا تدعو مع الله يا حدا فلا تجعلوا لله اندادا اذا دليل عام دليل عام قال ودليل الرجاء وانه عباده قلبيه من اجل العبادات فصرفه لغير الله شرك اكبر والرجاء بمعنى التوقع والامل ممدود يعني ممدود رجاء همزه قال قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احد اي فمن كان يرجو ثواب الله ويخاف عقابهم ويرجو المصير اليه يرجو اليه ويامل لقائه ورؤيته وفسر بالمعاينه وهو كذلك فمن كان يرجو لقاء ربه كلما جاء لفظ اللقاء فهو متضمن للرؤيه فليعمل عملا صالحا قال افسر بالمعاينه فليعمل عملا صالحا وهو ما كان موافقا لشرع الله مقصودا به وجهه يعني ما اشتمل على تحقق الشرطين الاخلاص والمتابعه لن يكون عملا صالحا الا بذلك ولا يشرك في عباده ربه احدا اي لا يجعل مع الله شريكا في عبادته فان العباده لا تصلح الا لله وحده لا شريك له كما مر معنا مرارا فاحدا في الايه نكره في سياق النهي ولا يشرك بعباده ربه احدا وهذا كما ذكرت لك انتبه انه لا ياتي في غالب استعمال القران الا مبهما احدا شيئا هذا الغالب ما الفائده بذلك انه لم يعين هذا الاحد وهذا الشيء حينئذ هذه التي يتعلق بها القلب تختلف من زمان إلى زمان بل من شخص إلى شخص ومن بلد إلى بلد حينئذ لو عينت في آيات لظن الناس ماذا أن ما جاء التعيين به هو الذي يكون شركا وأما عداه فيبقى على على الأصل فالله عز وجل جعل القرآن أصلا عظيما يكون مطلدا في كل زمان ومكان جعله قواعد حينئذ فلا يشرك بعبادة ربه أحدا لا حد هذا يختلف من زمان إلى زمان الى زمن قال فاحد النكره في سياق النهي تعم كل مدعو من دون الله تعم كل مدعو يعني تشمل كل مدعو من دون الله من الملائكه والانبياء والاولياء والصالحين وغيرهم فانه اذا رجا غير الله فيما لا يقدر عليه الا الله فهو مشرك الشركه الاكبر وركن العمل المتقبل ان يكون خالصا لله وان يكون صوابا على شريعه محمد صلى الله عليه وسلم هذا محل اجماع ان العمل لا يصح ولا يقبل الا اذا كان خالصا لله تعالى وادلته كثيره الكتاب والسنه والثاني ان يكون على وفقه ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فان كان يقابل الاول الشرك اذا انتفى الاخلاص من اصله فهو الشرك واذا انتفى كمال الواجب فهو الشرك الاصغر الاول الشرك الاكبر والثاني الشرك الاصغر واذا انتفى المتابعه انتفت المتابعه فهو فهو البدع فهو البدع عنيد اما ان يكون مشركا مبتدعا يجمع بين الامرين واما ان يكون ماذا مبتدعا لا لا مشرك اذا تخلف الشرطان فهو مشرك مبتدع واذا وجد احدهما لا سيما من المسلم قد زال الاخلاص ولا يكون متبعا عنيد ان يكون مبتدعا لا لا مشرك قال ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا دليل التوكل وهو صدق التفويض والاعتماد على الله في جميع الامور فوض امره الى الله يعني اعتمد عليه وفيه معنى الثقه بالله تعالى صدق التفويض والاعتماد على الله في جميع الامور واظهار العجز والاستسلام لهم وتوكل عليه واتكل استسلم اليه واعتمد عليه ووكل اليه امره وسلمه اليهم وهو عباده من اجل العبادات بل هو اجل انواع العباده وأعلى مقامات التوحيم فلا يفوض عبد أموره فلا يفوض عبد أموره ولا يعتمد إلا على الله عز وجل فهو القادر على كل شيء بيده الملك وهو على كل شيء قديم وإذا كان ذلك كذلك فالمخلوق وإن كان له نوع قدرة فلا يعتمد عليه أو فلا يعتمد عليه ولو فيما أقدره الله عليه يعني قد يعتمد على شخص فيما لا يقدر عليه الا الله هذا باطل وهو صرف العباده لغير الله تعالى وقد يكون في ماذا قد يكون في شيء يستطيعهم ومنه جاءت الوكاله حين يدني يعتمد عليه في شيء اقدره الله تعالى عليه لكن يعامله معامله السبب يعني لا يعتمد عليه وينسى ها المسبب الحقيقي ولو وكلت إنسان في أمور الدنيا ما يسمى بالوكالة فهو سبب ولا تعتمد عليه لأن ما سيترتب على يديه من جلب مصالح ودفع مضار فالذي يجلب حقيقة هو هو الله عز وجل وليس هذا الوكيل إذن النظر يكون به بهذا الاعتبار قال بل يعتمد العبد على, على الله عز وجل وحده فالتوكل عبادة قلبية فإن اعتمد على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فالتوكل عبادة قلبية فذلك هو الشرك الاكبر وان اعتمد على الاحياء الحاضرين والسلاطين ونحوه فيما اقدرهم الله عليه من رزق رزق عطاء مال راتب ونحوه او دفع اذى او ونحوه فهو نوع فهو نوع شرك اصل لماذا لانه وان كان قادرا عليه الا انهم قبيل الاعتماد على على الاسباب فالاخذ بالاسباب داخل في مفهوم التوكل الشرعي وليس منابذة الأسباب وطرح الأسباب تحقيقا لي للتوكل بل هو مخالف للشر لكن مع ذلك لا يعتمد عليها وإنما يباشرها بيده ولا يباشرها بقلبه كما قال ابن قيب رحمه الله تعالى فالمباشر به باليد بالظاهر باللسان ونحو ذلك أما الباطن فيكون معلقا بالله تعالى قال والمباح أن يوكل شخصا بالنيابة في التصرف في أمور دنياه ما يسمى بالوكالة لكن لا يقول توكلت عليه بل وكلته يعني يرتنب اللفظ الشرعي الذي هو من خصائص الرب جل وعلا او ان شئت قول الذي هو في اصله عباده حينئذ لا يقول توكلت على فلان وهذا هو الصحيح توكلت على الله حتى لو قال ثم عليك لا يصح كما لا يصح ان قلت صليت لله عز وجل ثم لزيد يصح لا يصح لماذا لان الصلاه لا تكون لله تعالى وليس ثم صلاه تصرف لي لغير الله تعالى كذلك التوكل لا يكون الا لله تعالى فلا يصح اني قلت توكلت على الله ثم عليك هذا من توسع في العباره ونجازه بعض المعاصرين لكن خلاف الصواب اذا لكن لا يقول توكلت عليك بل وكلت فانه ولو وكله فلا بد ان يتوكل في ذلك على الله عز وجل وحده يعني يعتمد على المسبب الحقيقي والمؤثر الحقيقي وهو الله عز وجل واما الناس وما يتعلق به فإنما هم أسباب يباشرهم به بظاهره وأما الباطن فيكون معلق به بخالقه جل وعلا قال دليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قال فإخلاص التوكل على الله شرط في صحة الإيمان أولا قال ماذا كالآية السابقة وعلى الله فتوكلوا توكلوا هذا أمر يختضي الوجوب إذن ثبت أنه عبادة ثبت التنوع عباده لا يجوز صرفه لغير الله تعالى يدل على ذلك دليل خاص ودليل عام الدليل الخاص هنا جاء في الايه وهو ما هو لا احسنت على الله قدم ماذا قدم الجر المذوم التقديم محق التاخير يفيد ماذا حصل اذا وعلى الله فتوكل اي لا على غيره لا على غيره مثل ماذا اياك نعبد إن كنتم مؤمنين دل على أنه شرط دل على أنه شرط في صحة الإيمان كالخوف قال فإخلاص التوكل على الله شرط في صحة الإيمان ينتفي عند انتفائه فإن تقديم المعمول وهو قوله وعلى الله على العامل وهو كلمته توكلوا فعل عليه توكلوا يفيد الحصر وهو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عن معده هذا المراد به بالحصر القصر عند أهل البيان والحصر يتكلم عنه اهل البيان وكذلك اهل الاصول يعني يتجاذبه علما والذي يستفيد منه الطالب هو النظر في العلمين لان كل منهما ماذا له اختصاص بجانب قد لا يبحث فيه الاخر كحروف المعاني حروف المعاني يبحث عنها ماذا اهل البيان وكذلك اهل اللغه ولفتين صنفات خاصه وكذلك اهل الاصول يبحثون فيه في حروف المعاني ولهم نظر يختص به حروف المعاني قد لا يساويهم احد البت في ذلك الباب قال هنا وهو كلمه توكل يفيد الحصره اي عليه وحده فتوكلوا ان كنتم مؤمنين لا على غيره هذه قاعده العربيه قاعده العربيه هي ان تقديم ما حقه التاخير يفيد الاختصاص ويفيد الحصره والقصر وكلاهما متقاربه واللام يريد ان يثبت الحكم في المذكور وينفى عنه عما عم عدا اذا التوكل يكون على الله فقط وحده ما عدا الله فلا تتوكل عليه ثم اذا لم يكن كذلك وحينئذ قد زال الايمان من اصله دل عليه قوله ان كنتم مؤمنين قال وقال ذكر دليلا اخر على توكل لعظم شانه ومن يتوكل على الله فهو حسبه هذا بيان له ثواب وثمره تتعلق به تحقيق التوكل الحسب معناه الكافي وهذه الايه دليل ثان ذكره المصنف رحمه الله تعالى على ان التوكل عباده ما وجهه على ان التوكل عباده عرفنا ان العباده توكل هذا الامر الامر يقتضي الهجوم خافوني امر هنا من اين جاء بي كوني عباده ثواب نعم اذا رتب الثواب دل على انه محبوب مرضي قد عرفنا ان مناط الحكم ها هو الحب والرضا اذا حب الله قولا او عملا يريد امر به او اثنى على اصحابه وفاعليه او اثنى عليه وقد يثني عليه مطلقا وقد يثني على فاعله وقد يرتب عليه الثواب كل ذلك يدل على انه محبوب مرضي واذا ثبت انه محبوب مرضي وهو قولنا فعلا العبد دل على انه ماذا انه عباده ومن يتوكل على الله فهو حسبه هذا ثواب عظيم من حقق هذا الوصف الله كافيا اذا يكفي من من يعصيه او من يطيعه من يطيعه دل ذلك على انه من الطاعات من القرب قال على ان التوكل عباده من اجل انواع العباده فمعنى الايه ومن يتوكل على الله اي يعتمد عليه في اموره فهو كافيهم ومن كان الله كافيه فلا مطمع لاحد فيه كذلك من كان الله كافيه حسيبه الله عز وجل لا مطمع لاحد فيه ولم يذكر تعالى للتوكل جزاءا غير تولي كفايته العبد فقال فهو اي الله عز وجل حسبهم ولم ياتي في غيره من العبادات يعني هذا ثواب خاص ثواب ثواب خاص كما قال في الصبر انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب هنا قال في التوكل ومن يتوكل على الله فهو فهو حسبه يعني فهو كافي هذا يدل على ان ثم اختصاصا بهذه العباده العظيمه الجليله التي لا يساويها غيرها من عبادات فدل على عظم شان التوكل وفضيلته وانه اجل انواع العباده وصرفه لغير الله شرك اكبر بناء على القاعده العامه اذا ثبت كون الشيء عباده قلبيه او لسانيه او عمليه صرفه لغير الله تعالى شرك اكبر قال ودليل الرغبه والرهبه والخشوع دليل الرغبه والرهبه والخشوع هذه الفاظ متقاربه وان فرق بينها بعض اصحاب السلوك لكن يجمعها الخوف ان كان الرغبه الرغبه هذه في طمع في في عمل في ايجاد ويعني قريبه من الرجاء اخص من من الرجاء والرهبه كذلك اخص من من الخوف فهي نوع من الخوف والخشوع كذلك قوله تعالى قال هنا وانها عبادات قلبيه من اجل العبادات وصرفها لغير الله شرك اكبر والرغبه السؤال والطلب سؤاله والطلب, السؤال والطلب والابتهال والتضرع فهي نوع من الرجاء نوع من الرجاء والرهبه والخوف والفزع والخشوع تطامن وتذلل تذلل عاطفه على تطامن تفسيرا له وهو قريب من الخضوع الا ان الخضوع في البدن والخشوع في القلب والبصر والصوت يعني صوت قد يكون خاشعا وكذلك البصر وقد يكون القلب كذلك خاشعا وهو اصله يعني اصل محل الخشوع والخضوع هذه الاعمال القلبيه كلها محلها القلب هذا اصبا لكن قد تظهر ماذا قد تظهر على على البدن الرجاء هذا اغلب على الرغبه والخوف على الرهبه اغلب قال ابن قيم رحمه الله تعالى والفرق بين الرغبه والرجاء ان الرجاء طمع والرغبه طلب فهي ثمره الرجاء فهي ثمره الرجاء اذا تحقق بالرجاء معناه ماذا لزم منه التحقق بالرغبه اذا رجا شيئا من الله عز وجل يطلبه او لا يطلبه يطلبه قطعا فاذا رجا شيئا من الله تعالى وتحقق بوصف الرجاح اذا وجد ماذا اريد الرغبه ولذلك اعمال القلوب بعضها مبني على بعض اذا وجد شيء تحقق به بالوصف الاخر قال فانه اذا رجا الشيء طلبه والرغبه من الرجاء كالهرب من الخوف فمن رجا شيئا طلبه ورغب فيه ومن خاف شيئا ها أقبل إليه أو هرب منه هرب منه إلا الله عز وجل إذا خافه هرب إليه أو لا صح أو لا يعني إذا خفت من الأسد ماذا تصدع تفر إليه أو, أو تعطيه ظهرك تعطيه ظهرك حين ذلك هذا هرب منهم إلا الله عز وجل قال رحمه الله تعالى قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خطا هاشعين جمع بين ثلاث امور يعني الانبياء انهم كانوا يصارعون يعني الانبياء الذين سماهم الله في هذه الصوره يبادرون ويسابقون في عمل القروبات والطاعات ويدعوننا رغبا حالكونه حال رغبا رغبا في رحمه الله ورهبا من عذاب الله رهبا من من عذاب الله لنا خاشعين وكانوا لنا خاشعين خاضعين متذللين فدلت الآية على أن هذه الثلاثة الأنواع من أجل أنواع العبادة فمن صرف منها شيء لغير الله فهو مشرك كافر ودليل الخاشية قوله تعالى فلا تخشوه مخشونه خاشية فعلا على وزن فعلا من خاشيه خافه واتقاه إلا أن الخاشية معها شيء من العلم والمعرفة فهي بمعنى الخوف لكنها أخص منه وهي من أجل أنواع العبادة وصرف لغير الله شرك كافر اكبر قول تعالى فلا تخشوهم واخشوني كقوله فلا تخافوهم وخافوني اي لا تخشوا الناس فاني وليكم اخشوني وحدي فانه تعالى هو اهل ان يخشى وحده فامر تعالى بخشته وحده ونهى عن خشيه غيره كما في الايه الثانيه فلا تخشوا الناس اي لا تخافوا منهم واخشوني اي خافوا مني الايه اي الى اخر الايات الى اخر الايه او اقرا الايه الايه, الآية أكمل الآية الايه الى اخر الايه والنصب احسن اي لا تخافوا منه مخشون يخافوا مني الايه تامه اي الى اخر الايه او اقرا الايه فدلت الايتان وما في معناهما على ان الخشيه عباده من اجل العبادات فصرفه لغير الله شرك اكبر قال ودليل الانابه وانها من اجل انواع العبادات وهي التوبه بل اعلى من مقام التوبه يعني التوبه الانابه قيل هي ماذا هي توبه وزياده توبه وزياده بمعنى ماذا الاستمرار والاستقامه لانه قد يتوب يرجع فاذا تاب واستقام حينئذ قيل ماذا قيل منيب ولذلك المنيب اخص من التائب اخص من من التائب قال وهي التوبه بالاعلى من مقام التوبه فان التوبه الاقلاع عن الذنب والندم على ما فات والعزم على الا يعود اليه والانامه تدل على ذلك اذا هي متضمنه للتوبه وتدل زياده على التوبه على الاقبال على الله بالعبادات والاقبال على الله والاقبال على الله رجوع عن ما لا ينبغي بالكليه وقصد الى ما ينبغي من رضا الاقبال على الله بمعنى الاستمرار على التوبه الا ينقض التوبه البتى انما يكون الاستمرار على التوبه بماذا بالاقبال على الله تعالى بالعمل الصالح وكلما احدث عملا صالحا هل يثبته الله تعالى قال قول تعالى وانيبوا الى ربكم اسلموا له انيب هذا امر الامر تضي الوجوب ايوا اقبلوا الى ربكم وارجعوا اليه بالطاعه واسلموا له اخلصوا له التوحيد من قبل ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون اي بادروا بالتوبه للعمل الصالح قبل حلول النقمه وامره تعالى عباده بالانابه ظاهر في انها عباده غير من سائر العبادات اذا امر بها وانه يحبها شرعا ودينا فصرفه لله لله شرك اكبر زاد هنا شيئا اخر هو داخل فيما مر معنا ان كل ما امر الله تعالى به فقد رضي هو واحبه قال ودليل الاستعانه الاستعانه السين هنا للطلب طلب العون وانها عباده بل اجل العبادات وهي تجمع اصلين الثقه بالله والاعتماد عليه تجمع ماذا الثقه بالله يثق بربه جل وعلا ويعتمد عليه لانه باعتباري باعتبار الاستعانة أو باعتبار الثقة أو الاعتماد قد يفترقان قد يثق في الشخص ماذا ولا يعتمد عليه وقد يعتمد عليه ولا ولا يثق فيه صحيح يعني الناس أحوال بعضهم مع بعض قد يثق فيه ولا يعتمد عليه وقد يعتمد عليه ولا ولا يثق فيه إذن ثم أمران ولذلك قال ابن قيم فإن العبد قد يثق بالواحد من الناس ولا يعتمد عليه في أموره مع ثقته به للاستغناء عنه وقد يعتمد عليه مع عدم ثقته به لحاجته اليه ولعدم من يقوم مقامه فيحتاج الى اعتماده عليه مع انه غير واثق به قال رحمه الله تبارك وتعالى تجمع واصليين الثقه بالله والاعتماد عليه قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى تاملت انفع الدعاء فاذا هو سؤال الله العون على مرضاته ثم رايته بالفاتحه في, في اياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين ولذلك خصة الاستعانة من قول إياك نعبد يعني العبادات كثيرة جدا وذكر الله عز وجل عبادة واحدة وإيه الاستعانة لماذا؟ لأنه لن يستطيع أن يقوم بنفسه بالعبادات إلا إذا أعانه الله عز وجل دل ذلك على أن أنفع ما يطلبه العبد من ربه أن, أن يعينه على مرضاته اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك قال رحمه الله تعالى ودليل الاستعانه قوله تعالى اياك نعبد واياك نستعين اياك نعبد هذه غايه العباده التي خلق لاجلها واياك نستعين هذه وسيله وقول اياك نعبد هذا متعلق بي بالالهيه وباسم الرب جل وعلا الله واياك نستعين متعلق بي بالربوبيه وباسم الرب ها باسم الرب باسم الرب يعني الربوبيه قال الدين كله يرجع الى هذين المعنيين عباده والاستعانه عباده والاستعانه وسر الخلق والكتب والشرائع والثواب والعقاب قال ماذا الدين كله يرجع لهذين المعنيين وسر الخلق والكتب والشرائع والثواب والعقاب يرجع لهاتين الكلمتين الرفع وسر الخلق هذا ابتداء كلام جديد وسر الخلق والكتب والشرائع والثواب العقاب يرجع نهاتين الكلمتين وعليهما مدار العبودية والتوحيد والأول إياك نعبد تبرؤ من الشرك والثاني إياك نستعين تبرؤ من الحول والقوة لأن العبد لو ترك وشأنه لم يستطع أن يعبد ربه بعبادة واحدة ولكن يعانة الله تعالى له سابقة ولاحقة قال وهذا المعنى في غير آية من كتاب الله وتقديم المعمول على العامل يفيد الحصرة ايه على تقديم المعمول على العام اياك اعصر نعبدك ونستعين بك او نستعينك يريد ان قدم ما حقه التاخير الذي هو المفعول به فافاد ماذا افاد الحصر والقصر افاد الحصر والقصر بمعنى اثبات الحكم في المذكور ونفي عم عدا ولذلك ثمة فرق بين جملتين ضربت زيدا زيد ضربته ما انه فرق يعرب او لا اذا قلت ضربت زيدا ما معناها انك اوقعت ضربا على زيد وعمر خالد وبكر مسكوت عنه لا اثباتا ولا ولا نفيا الله عالم طيب زيد ضربته اوقعت الضرب على زيد وعمر وبكر وخالد لم تضربهم حكما او لا حكما اذا فرق بين الجملتين فاذا قدمت ما حقه التاخير افاد الحصره اثبات الحكم في المذكور الضرب اثبته لزيد ونفيته عما عداه فعمر وبكر وخالد كلهم اولئك لم لم تضرب واحدا منهم اذا قلت ماذا زيدا ضربته لان المفعول به متاخر عن العامل ضربته فعله فاعل وترتيب العامل ثم الفاعل ثم المفعول به فاذا قلت ضربت زيدا جعل الترتيب كما هو فاخبار حنيذ عن ماذا عن اني اوقعت على زيد ضربا واما عمرو وخالد قد يكون قتلته لا ضربته مسكوت عنه <تصفيق> وأما زيدة ضربته معنى ماذا أني أفدت بهذا التركيم إثبات الحكم في زيد وأنه مضروب أما عمرو خالد فهو ماذا منفي عنه قال هنا تقديم المعمول على العامل يفيد الحصرة أي نستعين بك وحدك لا بغيرك دون كل من سواك فهذا النوع أجل أنواع العبادة فصرف لغير الله شرك أكبر اكد قول اياك نعبد اي لا نعبد احدا سواك هو معنى لا اله الا الله فالعباده لله وحده والاستعانه به وحده جل وعلا وتقدس وتقديم العباده على الاستعانه من باب تقديم الغايات على الوسائل تقديم الغايات على على الوسائل لان الغايه العباده والاستعانه هذه وسيله استعانه وسيله وان قالوا هنا في الاستعانه اذا الاستعانه بالعبد على شيء لا يقدر عليه إلا الله عز وجل هو الذي يكون صرفاً لله شركاً أكبر سواء استعان بميت أو استعان بغائب مطلقاً دون تفصيل والتفصيل إنما يكون في الحي الحاضر فيأتي يقدر أو لا يقدر فإن استعان به على شيء لا يقدر عليه الله تعالى في حين ذي نكون شركاً أكبر وأما إذا استعان به على شيء يقدر عليه في حين ذي نحكم عليه بكونه على الأصل وهو الإباحة قال وفي الحديث إذا سأنت فاستعن بالله إذا استعنت فاستعن بالله هذا قطعه من حديث جليل رواه الترمذي وصححه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أولوا احفظ الله يحفظك احفظ الله تدين تجاهك اي احفظ حدوده يعني حفظ الله تعالى بكم ماذا احفظ الله ما المراد به المراد به حفظ الحدود يعني الواجبات واتيانها والمحرمات وترك اجتنابها احفظ حدوده واوامره يحفظك يعني الله عز وجل حيث توجهت واذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن به سالت دعوته واسال عموما تريد ان تسال الله عز وجل واذا استعنت فاستعن به وهذا كانه منتزع من قوله تعالى اياك نعبد واياك نستعين وقال تعالى واسالوا الله من فضله واسال الله السؤال هنا سؤال دخل فيه مفهوم الدعاء ولا يحصل العبد مطلوبه الا اذا كان سائلا الله مستعينا به وحده ومعتمدا عليه في جميع أموره هذا متى ولا يحصل العبد مطلوبه إلا إذا كان متعلقا بربه جل وعلا سؤالا في الظاهر وفي الباطل وفي هذا الحديث حصلوا الاستعانة بالله وحده حصلوا الاستعانة بالله وحده إذا استعنت فاستعن بالله يعني لا تستعن بغير الله تعالى بمفهوم المخالفة لأن هذه إذا مضمنة الليل معنى الشرط والشرط له ماذا؟ له مفهوم من الأنواع المفاهيم عند أهل الأصول ماذا؟ مفهوم الشرطي والمفهوم الشرطي يعني عكس المنطوق ومن يتقي لها يجعل له مخرجا إذا من لا يتقي لا يجعل له مخرجا أك SAN أكثر إذا من يتقي يجعل له مخرجا من لا يتقي لا يجعل له مخرجا قال هنا وهذا الحديث حصل وفي هذا الحديث حصل استعانة بالله وحده دون غيره من الخلق والدلالة على أنه أجل العبادات وعليها مدار الدين فإذا استعان أحد بغير الله فهو موشرك للشركة الأكبر والذي عناه الشيخ رحمه الله تعالى أن يثبت أن هذه عبادات ثم هي بدليل خاص ثم صرف لغير الله تعالى شرك أكبر هذا المراد هنا ودليل الاستعاذة وأنها عبادة من أجل أنواع العبادة من أجل أنواع العبادات والاستعاذة سين هناك الاستعانة للطلب ليس الزائدان إنما هي ليل الطالب مثل السغفرة يعني طلب المغفرة قال من أجل أنواع عبادة والاستعاذة هي الالتجاء والاعتصام والتحرز وحقيقتها الهرب من شيء تخاف إلى من يعصمك منهم والعياذ كسر العين لدفع المكروه واللياذ لطلب المحبوم قال الشاعر يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به فيما أحاذره فالصر هنا فصل بين أؤمله أرجوه وسمهم ماذا لا ياذن الوذ ومن اعوذ به فيما احاذر يعني من الحذر او الهرب الفرار لا يجبر الناس عظما انت كاسره ولا يهيدون عظما انت جابره يهيدون معناها لا يكسرون قال هنا قوله تعالى قل اعوذ بربي الفلق قل هذا امر الامر يقتضي الوجوب اعوذ برب الفلق امر نبي صلى الله عليه وسلم ان يستعيذ بفالق الاصباح مشد الجميع المخلوقات من شر الغاسق والحاسد والفلق الصبح بعينه قلت له فيه لكن هذا اصح ما قيل وقيل سبب تخصيص المستعيذ به ان القادر يعني لماذا خصه الصبح لماذا خصه قال ان القادر على ازاله هذه الظلمه عن العالم هو القادر ان يدفع عن المستعيذ ما يخافه ويخشى وهذا معنى حسن قال وقل اعوذ برب الناس و انا اعوذ برب الناس امر نبي الله صلى الله عليه وسلم ان يسعذ به من الوسواس الخناس يعني الشيطان الجاثم على قلب الانسان جاثم فاذا ذكر الله خنس واذا غفنا وسوسا وذكر تعالى ثلاث صفات من صفات الربوبيه والملك والالهيه وامر المستعيذ ان يسعذ بها من شر الشيطان الموكل بالانسان وثبت عنه صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم يعني مكان الدم مع الدم هذا ظاهر النص ويبقى على ماذا؟ على حقيقته كيف؟ الله أعلم قال وأخبر أنه لم يتعوذ متعوذ بمثل هاتين السورتين والأمر بالاستعادة به تعالى كثير في الكتاب والسنة منها قوله وإني أعيذها بك خطاب لله تعالى وذريتها من الشيطان الرجيم معاذ الله وذريتها من الشيطان الرجيم أن أكون من الجاهلين وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم كل ماذا يدل على أن الاستعاذة عبادة ومن السنة أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ودل على أن الاستعاذة بالله عبادة من أجل العبادات فصرفنا إلى الله شرك أكبر ودليل الاستغاثة وأنها عبادة من أجل العبادات وأفضل أنواعها وهي أخص أنواع الدعاء فان دعاء المكروب يقال له الصغاثه هو دعاء خاص بشرط ان يكون مكروبا ولصغاثته هي طلب الاغاثه وهو الانقاذ من الضيق والشده واكثر ما يقال غياث المستغيثين غياث المستغيثين من باب الاخبار من باب الاخبار اما الاسم فيحتاج الى نص خاص اي مدرك عباده في الشدائد اذا دعوه ومجيبهم ومخلصون فاذا صرفها أحد لغير الله كأن يستغيث بالأصلام أو الأموات أو الغائبين أطلق هنا الأموات والغائبين أو نحوهم فهو مشرك كافا والاستثناء إنما يكون فيه والتفصيل في الحي الحاضر يعني سواء يتعلق بالاستغاثة أو الاستعاذة أو الاستعانة لا يستثن من هذه الأحوال الثلاثة أو من هذه المسائل الثلاثة إلا ماذا الحي الحاضر فيما يقدر عليه ومع ذلك فكله منعون واضح يبقى معنى ماذا الميت فيما اذا كان يقدر عليه لو كان حيا ها ما حكمه هذا لا فرق الميت بين ما لا يقدر عليه وما يقدر عليه وننبه على هذا لان بعض معاصرين فهم من كلام العلم في التقييد ما لا يقدر عليه الا الله ان مفهومه لو سال الميت ما يقدر عليه لو كان حيا لو كان حيًا يقدر عليه يعطيني مال يعطيني كأس ماء الى اخره فلو ساله وهو ميت حينئذ جاء التقييد في كلامه العلماء ما لا يقدر عليه الا الله اذا المفهوم هو ان ما يقدر عليه لا يكون شركا سماه بعض بدعه وبعض قال هو شرك اصلا هذا باطل بل الصواب ان كل سؤال للميت يعتبر شركا اكبر ولو كان يقدر عليه لو كان لو كان حي ليس بشرك اصغر ولا ولا بدعه طب لهذا وكذلك ما يتعلق بالغائب مطلقا انما التفصيل يأتي في الحي الحاضر يعني زيد بين يديك ويسمعك وتسألهم ماء أعطني كذا إلى خير شيء أن يقدر عليه أما اغفر لي وادخلني الجنة ونجيني من النار هذا لا لو كان حيا حاضرا فهو شرك أكبر وهو شرك أكبر قال رحمه الله تعالى قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم تستغيثون ربكم استغاثة استغاثة للطلب إذن حصل الدعاء من المكروب فاستجاب لكم لو لم يكن طاعه لما استجاب له انه نو دعاء اي اذ تستجيرون ربكم وتطلبون منه الغوث فاستجاب لكم وذلك انه لما كان يوم بدر ونظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى كثره المشركين جعل يهتف بربه ويناشده فامده الله بالنصر على عدوه فقتلوا واسروا وظهر الاسلام وسمي يوم الفرقان فرق بين الحق وباطل فدلت الايه على ان الاستغاثه عباده لان الله تعالى استجاب قال فاستجاب دل ذلك على انه محبوب المرضيه لانه دعاء رسيمه وقع من النبي صلى الله عليه وسلم قال فدلت الايه على ان الاستغاثه عباده فصرف غير الله شرك اكبر ودليل الذبح قول الايه كذلك بالنصب وكذلك بين خفض الايه الايات والنصب احسن ودليل الذبح اي ذبح القرباني لله تعالى ذبح القربان ذبح ذبح البهائم يعني من الضحايا والهدايا ونحو ذلك كالعقيقه وانه عباده من افضل العبادات احتيازا عاما يكون اكراما للضيف وهذا لا لا يكون ماذا لا يكون قربة في اصل ليس عباده كالهدايا والاضاحي وكذلك ما يذبح لللحم الاصل فيه الاباحه الاصل فيه الاباحه لان ما يذبح لغير الله تعالى نوعان ذبح لغير الله تعالى يكون شركا اكبر اذا كان على وجه القرب والطاعه وذبح لغير الله كمن ذبح لنفسه ان ياكل ولزوجه ولده هذا ذبح لغير الله تعالى لكنه قصد قصد به ماذا الاكل حينئذ يكون مباحا على, على الاصل على الاصل وكذلك الذبح للضيفين حينئذ يكون الاصل فيه الاباحه واذا قيل من باب الاكرام فحين يدن يكون مستحبا وهو كذلك لغير الله تعالى لكنه يكون ماذا يكون خارجا عن ما يعنوى له بانه شرك اذا الذبح لغير الله اما ان يكون على وجه القربه والتعظيم والاجلال والطاعه فهذا صرف لغير الله تعالى يكون شركا وما عدا ذلك فاما مباح واما مستحب ولذلك قيد هنا قال ذبح القرباني لله تعالى يعني التقرب من الضحايا والهدايا والعقائق كذلك وانه عباده من افضل العبادات وافضل القروبات الى الله تعالى والذبح يقال للبقر والغنم واما الابل فالنحر اختلف في البقر هل تنحر ام تذبح ان الله يامركم ان تذبحوا بقره اذا بقي ما ترجح بما جاء به النص تذبحوا بقره اذا البقر يذبح ولا نقول ماذا ينحر فرق بين الذبح والنحر قال ويذوز الاقصى وعبر بالذبح لانه الاكثر يعني المصنف رحمه الله تعالى قوله تعالى الدليل قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له لا شريك له اي قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغيره ان صلاتي ونسكي اي ذبح والناسخ المخلص لله ومحيياي اي ما احيا عليه من العمل الصالح ومماتي اي ما اموت عليه صلاتي صلاه المعروفه صلاه المعروفه وهي عباده من أجل العبادات صلاه لله كما انه لا يصلي لغير الله تعالى حينئذ لا يذبح لغير الله تعالى على وجه القرب كما انه لا يتقرب الا الى الله تعالى بي بالصلاه ونسكي هذا فيه تفسيران للسلام من هم فسروا بالعباده مطلقا ومنهم من فسره بي بالذبح على جهه الخصوص وكلاهما يصح ماذا يصح ان يستدل به على على المراد وقوله محيا ومماتي هذا يتعلق بي الربوبيه وقوله صلاتي ونسكي يتعلق بي الالوهيه فان الصلاه والنسك من قبيل التعبد عبادات واما المحيا والممات وما يكون فيهما لله تعالى هذا من خصائص الربوبيه يعني داخل في مفهوم الربوبيه ولذلك قالوا محيايا أي ما أحيا عليه من العمل الصالح أو ما ماتي أي ما أموت عليه يعني كل ما أفعله حيا وما أموت عليه فهو لله تعالى لله رب العالمين لا شريك له إن صلاتي إن حرف توقيد ونصف صلاتي هذا اسمها ونسكي ومحيايا أو مماتي ما معطفات ومعطف على منصوب منصوب لله هذا صلاتي خبروا إن كائن ثابت حاصل مستقر قدر ما شير لله لا لغيره والله هنا للاختصاص لله رب العالمين ها لله لماذا؟ لأنه رب العالمين فجعله علة له ليس عندنا لله ولا يكون ربا للعالمين أو لا؟ فالصفة حينئذ هنا صفة كاشفة تفيد ماذا؟ تفيد التعليم أحفظها كذا كل صفة كاشفة تفيد التعليل تعليل الحكم يعني صلاتي لله لا لغيره لماذا لكونه رب العالمين لان الذي يعبد هو من كان متصفا بالربوبيه على وجه الكمال قال الله رب العالمين لا شريك له في شيء من ذلك لا في الصلاه ولا في النسك ولا في المحيه ولا في الممات ولا في غيره من انواع العباده وبذلك القول والطريق المنهج امرت النبي صلى الله عليه وسلم يعني امر بماذا بالتوحيد ما أمر إلا بي عبادة الله تعالى وحده وهذه حقيقة التوحيد هذا نص فالذي يجعل لله تعالى شيئا من عباداته هل امتثل هذا النص الجواب لا الجواب لا إذن وبذلك أمرت يعني بذلك القول وبذلك العمل والطريق والمنهج وهو أن تكون صلاة ونسك ومحيايا وممات لله رب العالم لا شريك له هذا المنهج هو منهج الأنبياء والمرسلين من خالفه نريد ان خرج عن عن المنهج حكى ابن علي بماذا كافر اذا اذا ذبح لغير الله او عبد غير الله فهو ليس بمسلمين قالوا بذلك امرته وقد جمع تعالى بين هاتين العبادتين اللتين هما افضل العبادات وافضل القروبات لله تعالى في هذه الايه التي ماذا صلاه والذبح صل لربك وانحر كما جمع بينهما في الايه الثانيه وهي قوله فصلي لربك وانحر أي لربك أيضا وصلي لربك حذف من الثاني ما دل عليه الأول هذا يسمى تنازع عند النحات يعني اجتمع ماذا صلي وانحر صلي لربك وانحر لربك صار ماذا كل منهما يطلب لربك أن يكون معمولا لهم أن يكون معمولا لهم حينئذ هذا نصنع تنازع فصل الخصومة تكون بماذا ان نجعل الاول للاول فصلي لربك لربك متعلق بقوله وصلي والثاني نقدر له نقدر له اي تقدير فصلي لربك وانحر لربك لا لغيره اي اخلص لربك الصلاه ونحر البدني او البدني ونحوها على اسمه وحده جل وعلا قال اي اخلص لربك الصلاه ونحر البدني ونحوها على اسمه وحده والصلاه افضل عبادات البدنيه والذبح افضل العبادات الماليه افضل عبادات الماليه وهذا يحتاج الى الى دليل هذا تابع فيه شيخ الاسلام التميمي رحمه الله تعالى والا الزكاه ركن من اركان الاسلام صارت افضل ما جعله الله تعالى ركنا من كان اربعه الى خمسه عين ان هو مقدم من على على غيره فالذبح الهدايا قد لا يحج او يحج ولا يجب عليه هدي وكذلك العقيقه قد لا يولد له هؤلاء قد لا يحصل منهم ماذا شيء مما يتعلق به من قربان لا اضاحي لا يضحي ولا يهدي للبيت وكذلك لا يعق ودل ذلك على انه قد لا يوجد منهم مقتدر لذلك اما ما يتعلق بالزكاه اذا كان المال عنده مالا زكويا وجب عليه بل هو ركن من من الاركب بل قي لان ذلك الزكاه كافر دل ذلك على ان اجل العبادات الماليه هو الزكاه وليس الذبح هذا هو الذي يظهر من مسائل النصوص قال افضل العبادات الماليه يعني الذبح وانما كان الذبح افضلها لانه يجتمع فيه امران يعني ذهب الى الى التعليم حيث المعنى وحيث ما يقتضيه قال يجتمع فيه امران الاول انه طاعه لله والزكاه كذلك طاعه بل هي من اجل الطاعه اجل من الذبح بالنص والثاني انه بذل ماله وكذلك الزكاه فيها بذل للمال كذلك لا سيما اذا كان المال الذي يخرجه النفس تتعلق به صحيح أم لا؟ قال أنه بذله أنه بذل ماله وطابت به نفسه والبذل مشترك في جنس المال لكن زاد الذبح على غيره من حيث إن الحيوانات محبوبة لأربابها هذا ليس مطلقاً ليس بكل زمان ومكان بل قد يوجد في بعض الأزمنة كالأزمنة متأخرة الناس لا يعتنون بتربية بهائل قال ويوجد لذبحه ألم في النفوس من شدة محبتها فإذا بذله بذله لله تعالى وسمحت نفسه بإذاق الحيوان الموت صار افضل من مطلق العبادات الماليه هذا في نظر هذا اجتهاد تعليل في مقابله النص انما تابع في كما ذكرنا تماما رحمه الله تعالى في الكلام كلامه قال وكذلك ما يرتمع له عند النحري اذا قالنه الايمان والاخلاص من قوه اليقين وحسن الظن بالله امر عظيم وصرف غير الله شرك اكبر دل الدليل على ان الذبحه عباده قطع النظر عن كونه افضل عبادات الماليه اولى ما دام انه عباده فصرف الغير لله تعالى يعتبر ماذا يعتبر شركا اكبر هذا الذي يعنى به هنا قال ومن السنه قال ومن السنه اي والدليل على ان الذبح عباده من سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم التي امرنا باتباعها وقال تركت او امرنا باتباعها وقال تركت فيكم ما انتمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنه وقال عليكم بسنتي وقال تركتكم على البيضاء حم حجه هذا الليل وكان نهارها لا يزيغ عنها بعد الا الى هالك لعن الله من ذبح لغيره هذا حديث علي رضي الله تعالى لعن الله من ذبح لغير الله واللعن ها يدل على انه كبير على انه كبير ولكن لا يدلنا على ماذا على انه الشرك لان نحتاج الى دليل اخص قد ياتي الدليل يدل على ان الفعل محرم والتحريم لا يسلزم الشرك فيلزم لا بد من دليل اخص ومر معنا الدليل السابع قال اللعن طرد والابعاد والملعون من حقت عليه اللعنه هذا كلام التيميه او دعى بها عليه واللعن من الخلق السب وقال الشيخ الاسلام ان الله يلعن من استحق لعن بالقول يعني اذا قال هنا في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اللعن هذا نوع من انواع الكلام اللعن بماذا يكون ها بالكلام مثل النداء النداء نوع من من انواع الكلام والسب والشتم نوع من انواع الكلام فاذا كان كذلك فاذا قال النبي صلي الله عليه وسلم لعن الله بل قال الله تعالى ان الله لعن الكافرين لعن اذا اللعن يكون بماذا يكون بالقول فلعنهم الله عز وجل بالقول هذا الاصم ولذلك قال ابن تيميه ان الله يلعن من استحق اللعن بالقول يعني يتكلم الباغي لله وعلى قال كما يصلي على من استحق الصلاه من عباده صلى الله تعالى على زيد عنيد تكلم بذلك لان الصلاه نوع من انواع الكلام نوع من انواع الكلام قال وقال وما ذبح لغير الله مثل ان يقول هذه ذبيحه لكذا ذبح لغير الله ومثل لذلك ان يقول هذه ذبيحه لكذا علمه للقصد يعني لاجل كذا اين يدل البحث بماذا فعلا ظاهرا او فعل ظاهر مع قصد مع قصد وتحريمه اظهر من تحريم ما ذبح للحم وقال فيه باسم المسيح او نحوه يعني سم ذبيحتان ثم ذبيحتان ذبيحه قصد بها المعبود قصد بها المعبود وذبيحه اخرى قصد بها اللحم مقصود مباحه ولا لكنه سمى غير الله تعالى كلاهما شرك كلاهما شرك الا ان الاول شرك في العباده والثاني شرك في الاستعانه اذا شرك تعلق بالالهيه وشرك تعلق بالربوبيه ايهما اشد قبحا الشرك المتعلق بالالهيه هذا الذيعناه رحمه الله تعالى والا لا يعني ان ما ذبح للحم وذكر اسم المسيح انه ليس بشركين قال مثل ان يقول هذه ذبيحه لكذا اللام هنا لاجل يعني النيه قصد وتحريمه اظهر وتحريم هذا النوع اظهر من تحريم ما ذبح للحم يقال فيه باسم المسيح او نحويه واذا حرم فلان يحرم ما قيل فيه لاجل المسيح او قصد به او لا يعني اذا ذبح للحم وسمى المسيح هذا ماذا محرم واذا قصد المسيح بقلبه هذا باب اولى لماذا لان الثاني شرك في العباده واذا كان مجرد التسميه سبب في التحريم ووقوع في الشرك دون القصد فكيف اذا قصد بقلبه يكون من باب اولى واحرى بمعنى انه قد يجتمع عندنا الشرك باعتبار اللسان وباعتبار ما يكون فيه في القلب قال ودل الحديث على ان الذبحه عباده لان الله لعن من صرفه لغيره والعبادة كلها مختصة بالله إذا صرفها الأحد الغير الله بأن ذبح للأصنام أو لقبور المعبودة من دون الله التماسا لشفاعة أربابها أو للزيران يعني الضيفان وذا قد يذبح عند السلاطين ونحوهم أو عموما ويكون بمقابله هو يسير ويذبح أمامه هذا شرك أكبر ولذا قال للزيران أو للزهرة أو لقدوم السلطان أو نحو ذلك فهو مشرك كافر قالوا دليل النذري وأنه عبادة يجب إخلاصها لله تعالى والنذر في اللغة الإيجاب ومنه قولهم نذرت دم فلانا إذا أوجبته وشرعا إيجاب المكلف على نفسه ما ليس واجبا عليه شرعا ما ليس واجبا عليه شرعا هذا قيد عند بعض الفقهاء بمعنى أنه لا يتعلق النذر بما هو واجب أصلا الشرع وإنما يتعلق بالمباح أو بالمسحب فيوجب على نفسه شيئا هو مستحب في الشرع وليس بلازم واما ما كان واجبا فهو واجب ان يفعله يعني قبل النذر وذهب الى ان ما يكون واجبا في عصر الشرع لا يتعلق به النذر والصواب انه يتعلق به حينئذ يكون واجبا من جهتين واجبا من جهتين قال لله علي نذر ان اصلي العشاء وهو سيصلي العشاء او لا فاذا نذر حينئذ وجب عليه من جهتين من جهه ايجاب الشرع الاصلي وكذلك من جهه النذر وهذا هو الصحيح تعظيما للمنذور له قال قول تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شرهم مستطير يوفون بالنذر اي يتعبدون لله ووفوا بالنذر بما اوجبوه على انفسهم اوجب على نفسه ان يتصدق بمال لزيمه ماذا ان يفي فاذن الوفاء عبادا الوفاء عبادة. فاثنى الله تعالى على من اوفى بنذره دل ذلك على انه ماذا عبادا ان لا يثني على شيء الا اذا كان مرضيا عنده قال بما اوجبوه على انفسهم بطريق النذر فاثنى الله عليهم باليفاء به وهو سبحانه لا يثني الا على فاعل عباد هذه قاعده هنا في باب التوحيد الحكم على الشيء بكونه عباده قال لا يثني سبحانه الا على فاعل عباده وقال تعالى وما انفقتم من نفقه او نذرتم من نذر فان الله يعلم يعني وسيجازيكم عليه دل على انه عباده لان الله تعالى يجازي على ماذا على ما هو قربة وطاعه فصرف لغير الله شرك اكبر في الحديث من نذر ان يطيع الله فهل يطيع امره والامر يقتضي الوجوب اذا النذر انما يكون لله تعالى لا لغيره ويخافون يوما كان شرهم مستطيرا منتشرا فاشا عاما بين الناس الا من رحمه الله تعالى وهذه عبادات بين المصنف رحمه الله تعالى امثله على او امثله من ادلتها دل على على انها من العباده ومراده والقصد الاصلي ماذا انه ثبت انها عبادات هنيد تاتي القاعده صرفه لغير الله تعالى شرك اكبر هذا الذيعناه هذا الذي يعنى به في في هذا المقام اما تفاصيلها ومن حيث بيان حقيقتها فمحله باب اخر ثم انتقل الى الاصل الثاني من اصول الثلاثه الاصل الاول ما يتعلق بمعرفه العبد ربه والاصل الثاني فيما يتعلق بمعرفه العبد دينه الاسلام قال الاصل الثاني معرفه دين الاسلام بالادله تعالوا ماذا متعلقا بدين الاسلام وهو الاستسلام لله بالتوحيد بالادله قال لما فرغ المصنف قدس الله روحه من الاصل الاول وشرحه وبسطه بما يليق بالمقام وبسطه كل الباص بما بما يليق ب بالمقام شرع في ذكر الاصل الثاني من اصول الدين من اصول الدين الذي لا ينبني الا عليه لا يقوم الدين الا على هذه الاصول معرفه العبد ربه ومعرفه العبد دينه ومعرفه العبد نبيه صلى الله عليه وسلم هذه ما يعبر عنها باصل الدين وفرق بين اصل الدين وبين اصول الدين اصول الدين منها ما يحكم على العبد بكونه مسلما ولو لم يعلمه لو وجد مسلم اسلم ودخل بالاسلام ولم يعلم بالملائكه ما بلغه شيء صح اسلامه اولى صحا اسلامه وهو اصل من اصول الدين حين الدين اصول الدين يراد به عند اهل العلم ماذا باب المعتقد على جهه العموم على جهه فكل ما يذكر مثلا في الواسطيه من الاصول فهو من اصول الدين لكن اصل الدين المراد به ماذا ما يحصل به الميز بين الكافر والمسلم لو لم يحققوا ليس بمسلمين وهما ما يتعلق بمضمون الشهادتين مضمون الشهادتين ما لم ياتي بشهادتين ومضمون الشهادتين فليس بمسلم اذا ما يكون فارقا بين المسلم والكافر يعبر عنه بماذا باصل الدين الذي هو الاسلام العام عباده الله تعالى وحده بانخلاص وما عدا ذلك فيكون بحسب العلم به فاذا لم يعلم بالرسل ما علم الا بمحمد صلى الله عليه وسلم وقد يكون ماتل القران يجوز او لا يجوز يجوز وما علم الا ماذا الا ما يتعلق بالفاتحه حينئذ ما بلغه ملائكه وما بلغه انبياء وحينئذ صح دينه وصح اسلامه لكن اذا لم يعمل بما دلت عليه لا اله الا الله لا يصح اسلامه ولا دينه فلا يثبت له شيء من ذلك البت اذا فرق بين اصول الدين وبين افر الدين حينئذ اذا قيل هل يعذر بالجهل في اصل الدين هل يعذر بالجهل في اصول الدين فيه تفريق فرق بين المسالتين اصل الدين لا عذر بالجهل البتة في اصول الدين فيه تفصيل ماذا تعني هل تعني به ما يتعلق باصل الدين او لانه اعم فاذا كان يعني به ما يعم اصل الدين حينئذ لابد من التفصيل من هو ومنه لا نطلق العباره هكذا بان اصول الدين كلها لا يعذر احد بجهلها لا انما لابد من التفصيل فيها منها ما لا يدل العقل عليه فلا بد حينئذ من العلم لا بد نبلغه السمع كبعض صفات الباري جل وعلا ولحو ذلك اذا قوله شرع في ذكر الاصل الثاني من اصول الدين الذي لا ينبني الا عليه وعرض به اصل الدين وهو هذا الاصل الثاني معرفه دين الاسلام بالادله يعلم المصاحبا به بالادله بالالمصاحبه او التعديه من الكتاب والسنه يعني الدليل ليس المراد به الدليل العقلي وإنما المراد به الدليل النقل السمعي كتابا وسنه والدين الطاعه والتوحيد وجميع ما يتعبد به وقوله بالادله تنبيه على انه لا يسوغ التقليد في ذلك لا يسوغ التقليد في ذلك مر معنى ان مساله التقليد قد يكون الخلاف فيها لو وجد لهم اذا عرفنا ان من الادله على التوحيد معرفة ما يتعلق بي الخلق والرزق ونحو ذلك وأنها أدلة قائمة على إثبات العبودية لله تعالى وأنه المستحق للعبادة حينئذ لا يخل موحد إلا من دليل لا يتصور لو قيل له من خلقك قال الله إذا قامت عن الحجة إذن هل يودد مقلد لا بدليل الجواب لا لكن من باب النظر في متعلق أو مذلول النصوص الشرعية هل لو تصور هكذا عقلا تصور أن ثم موحدا لا يعرف من الادله شيئا البتة دله شرعيه واسلم ودخل في الاسلام هل نريد نقول هذا اسلامه صحيح ودينه صحيح وفرق بين التلبس بالشرك جاء النص بان التقليد غير نافع بنصوص القران انه وجدنا اباءنا على على امه فدل ذلك على ان التقليد في الباطل لا ينفع لا سيما فيما يتعلق بالشرك الاكبر اما التوحيد الذي هو الايمان هذا دلت النصوص على انه لو قل لدى فلا باس به باق على على اصله بساله هل الذكر ان كنتم لا لا تعلمون وهذا قد تصور في اصول الدين على جهه العموم قلد عالما في وجود الملائكه جمله وتفصيلا صح ايمانه بالملائكه او لا صح ايمانه بالملائكه قلنا لا يجوز في اصول الدين هكذا باطلاق هل اذا وقعنا فيه في حرج ولذلك هذه لا يعرف عن السلف الله تعالى علم يعني تنصيص على ان الموحد لا يقبل تقليده ألبت وإنما المنقول العكس وهو أنهم كانوا يطلبون من العباد قول لا إله إلا الله دون نظر في الدليل لأنه لو قيل بأنه لابد من الدليل معناه ماذا لا يكفي أن يقول لا إله إلا الله لو جاء كافر عصري وقال لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله من يقبل الإسلام هذا لازم حينئذ لابد أن يضيف إليه ماذا لقوله تعالى كذا ولقول رسول صلى الله عليه وسلم ونبقى في حرج ثالث وهو ماذا أنه لو قال ذلك لصار مقلدا لأنه لابد أن يفهم وجهة الاستدلال لابد أن يعرف أن هذه نكرة في السياق الشرط وهذه الأخيرة وأنه قد لا يحسن كثير من الناس فدل ذلك على أن الأصل أن من قلد في التوحيد وسلم له توحيد وأتى بالإيمان على وجه الجزم صح إيمانه وتوحيده لا إشكال فيه وإنما جاء النقض باعتبار الشرك الأكبر وهذا جاء النص به يبقى على أصله قوله بالادله هذا في نظر قوله بالادله تنبيه على انه لا يسوغ التقليد في ذلك ويصير الرجل امعه ليس بلازم لماذا لانه قد دقع الجزم قد يثق في عالم ما فيلزم كما جزم بل لا بد ان يكون معه ادله من كتاب الله وسنه رسول صلى الله عليه وسلم على ما خلق له ليكون على نور وبرهان وبصيره من دينه هذا يحتاج الى دليل وليس تم دليل واضح بين يدل على هذا فإن لم يكن على حقيقه من دينه فانه يخشى عليه في حياته اللي لم يكن على حقيقه من دينه يقصد به ماذا ان اخذ دينه دون دليل فانه يخشى عليه في حياته وبعد مماته ما عند سؤال الملكين اذا ساله في القبر ان يحصل له الشك فيجيب بالجواب السيئ يقول ها ها لا أدل. هذا جاء في المنافق لم يات بالموحد الذي مات على على التوحيد لانه اذا اتى بالايمان الجازم واتى بالتوحيد على وجه وما تعالى ذلك فما مات موحدا والنص انما جاء في ماذا في المنافق كافر او المنافق هكذا جاء في النص عين يد هو الذي يقول ها ها لا ادري ودل ذلك على ان الجزء الاول هو المؤمن ويقابل الكافر والمنافق فها ها لا ادري هذا ليس من شاني المؤمن لانه مات جازما على ما هو عليه ويكفي هذا اما لو كان شاكا سواء كان معه دليل او لا هذا لا ينفعه وجود دليل لا ينفعه وإنما المراد ماذا الجزم متى ما حصل الجزم حصل الحكم عليه بماذا بصحه ايمانه ولذلك من اشترط الدليل اختلفوا في الدنيا والاخره هل ينفعه او لا ينفعه الى كلام لارباب اهل الكلام يعني اللي قال البدع ليس ما قال في السنه واجماع قال هنا فيجيب بالجواب السيء يقول ها ها لا أدل سمعت الناس يقولون شيئا فقلت بخلاف من يعرف أدلة دينه من الكتاب والسنة وكان على القول الثابت في الدنيا لا شك أن من علم الدليل أنه أكثر إيمانا هذا لا شك العلمي وطالبة العلمي كلما ازدادوا علما بالكتاب والسنة ازدادوا إيمانا إذا ليس البحث في هذا إنما البحث في ماذا هل يصح إيمانه أو لا هذا المسألة فإذا قلنا لابد من الدليل معنىه لا يصح له إيمان لابد ان نسمع قول الله تعالى وقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك نثبت له وصف الايمان ثم بعد ذلك لابد من السؤال كيف وصل هذا المدلول من هذا الدليل ولا يكفي مجرد السماع للايه والحديث قال هنا وكان عن القول الثابت في الدنيا فانه حري بان يقول عند سؤال الملكين ربي الله ودين الاسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم فان من اسباب الثبات عند السؤال معرفه الدين بالحجج من الكتاب والسنه والعمل به ولا يمنع ذلك ان من لم يكن معه علم بالدليل ان يكون ثابتا في الدنيا والاخره ثابتا في الدنيا والاخره مطالبه الناس بالعلم بالدليل هذا فيه مشقه قال رحمه الله تعالى وهو اراد ان يعرف الاسلام ان الاسلام لله به التوحيد الاسلام لله به التوحيد و القياد له بالطاعه والبراءه من الشرك واهله ذكر ثلاثه اشياء وبعضها داخل في بعض يعني البراءه من الشرك واهله داخل في القياد بالطاعه والقياد له بالطاعه هو بعين الاستسلام لله بالتوحيد كانه عرف التوحيد عرف الاسلام بانه الاستسلام لله بالتوحيد واذا كان كذلك عنيدنا التوحيد يتضمن ماذا نافيا واثباتا ويتضمن كذلك شهاده ان محمد رسول الله ويتضمن كذلك البراءه من الشرك ويتضمن كذلك مجانبه الشرك ويتضمن كذلك البراءه من اهل الشرك فكل داخلته في مسمى التوحيد لان يتم التوحيد له الا الى ذلك قال وهو الاستسلام لله بالتوحيد اي الذل والخضوع لله بافراده بالربوبيه والخلق والتدبير وإفراده بجميع أنواع العبادة مشتق من التسليم للمنيه الموت يعني واستسلم فلان للقتل اسلم نفسه وانقاد ولذلك من شروط لا اله الا الله الانقياد لا بد ان ينقاد بقلبه وظاهره باطنا وظاهرا بان يتبع الشرع بالباطن والا يعترض ولو على حكم واحد وبعد ذلك ياتي بما يكون ظاهرا قال اسلم نفسه وانقاد ودل وخضع او من المسالمه وهو ترك المنازعه وكلاهما مقصودان هنا بمعنى الذل والخضوع وترك المنازعه لن يتم له تمام الذل الا اذا ترك ماذا الا اذا ترك المنازعه يعني لا يعترض على شرع الله عز وجل او لا هذا المرض لا يعترض على على شرع الله تعالى فيقبل كل صغير وكبير قال بالتوحيد والانقياد له بالطاعه وعرفنا ان الطاعه موافقه الامر فدخل فيه ماذا النهي بفعل المأمورات من الطاعات وفعل الخيرات وترك المنهيات والمكرات طاعه لله تعالى وابتغاء وجهه ورغبه ورغبه فيما عنده وخوف من عقابه وفعل الامر وترك النهي ابتغاء وجه الآمر الناهي هو الذي جاءت به جميع الرسل يعني داخل في مفهوم الايماني وداخل في مفهوم التوحيد فليس التوحيد شيء وترك وفعل الاوامر واجتناب النواهي شيؤناخ بل هو داخل وجزء منه ولذلك التوحيد قول وعمل كما ان الايمان قول وعمل قال والبراءه من الشرك واهله فلا بد ان يتبرأ من الشرك والمراد بالبراءه هنا المقاطعه وان يعتقد بطلان هذا الصرف الذي هو صرف العباده لغير الله تعالى فيعتقد بطلان الشرك فلا بد ان يتبرأ من من الشرك ومن اهل الشرك يعني من فاعل الشرك فلا بد من البراءتين والا لا يصح له توحيد ان يتبر من الشرك ذات الشرك ذات الفعل وثانيا ان يتبر من ماذا من اهل الشرك يعني فاعل الشرك وهذا كله منه من يستلزم البراءه من المعبودات الاصنام وهذا داخل كله في ماذا في قولنا لا اله قال فلا بد ان يتبر من الشرك ومن اهل الشرك في الاعتقاد والعمل والمسكن اعتقادا وعملا بمعنى انه لا يعتقد البراءه من الشرك ويتلبس بالشرك ولا يعتقد البراءه من اهل الشرك باطنه ثم يساكنه هذا كله يعتبر ماذا يعتبر تناقض لان اصل البراءه من اهل الشرك من المشركين البوذ في القلب وهذا لابد ان يستلزم ماذا المجانبه والمفاصله والمقاطعه بالبدن فاذا كان معهم عنيد دل ذلك على ان اصل البوذ منفية من, من قلبي الا اذا دل الدليل على ماذا على انه من قبيل الضرورات نحيفا يستثنى اما باعتبار الاصل فالبغض لا بد ان يكون ثم العمل وما يترتب على البغض ينظر فيه بي بحسبه قال ومن اهل الشرك في الاعتقاد والعمل والمسكن والمسكن على جامعهم بل من كل خاصله من خصالهم يعني لا بد ان يتبرى من كل خاصله من خصالهم وهذا فيه تفصيل بمعنى انه ان كانه مما يدخل فيه مفهوم التوحيد كاعتقاد التثليث مثلا هذا من خصائص النصارى فلابد أن يتبرى من هذه الخصرة ولا يصح إسلامه إلا إلا بذلك وأما ما يتعلق بأمور الدنيا وما هو دون ذلك فبحسبه قالوا من كل نسبة من النسب إليهم معاديا لهم أشد معادات غير متشبه بهم في قول أو فعل فهينئذ البراءة من المشركين له أصل جديد وله كمال له اصل وله وله كمال والنظر يعتبر باعتبار الموالاه وما مر تفصيله فيما فيما سبق قال وهو ثلاث مرات ياتي بحفظه الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين